في طري اشوف من تال على الشاطئ الشاطئ والنسيم عاطري أشوف تائهين الوديع في طري على الشاطئ على الشاطئ على الشاطئ على هذي في زهر تاليات زهر تاليات يفوح من طيب الزهور نات الزهور تاليات زهور نات رحيق خمبي على جرت الياتم جرت يفوح من طيب الزهور ناتم الزهور ناتم كأن على الشاطئ ودي حالم من وليها حال اهلو دي حال من وليها حال وبالعلي عالم بالعلي عالم في ربك فين تاه بالي فين في تلحنون في تيري على الشاطئ حبي الروح الودي حالم الودي حالم علينا حلو دي وبالعلي عالم بالعلي علينا وبالعلي عالم من عليا بربك كيف إنت, انت يا ظالم انت يا بالي نسيت الحنون في المتيري على الشاطئ Hundrede og en, hundrede og هواه حياته نعيم داخلي على الشاطئ Yuna والماني يناجي الليل والحبيب نايم والمدينه اه الحبيب i like shopping. I